الإحسان للإنتاج الإعلامي تقدم لكم الحمد إ س ا للإنتاج ا ا ن ل ل إ ع ي والتوزيع م لله ك م ا ح م د ل ل الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله و ا ت ف ى بالله ك ر ي د ا والحمد لله الذي بعث في ا ل أ م ي ي ن رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه و ي ذ ك ي ه م ويعلمهم الكتاب والحكمه و إ ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 ف تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ غ و ى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا كبيرا ف تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيد ف هذا ا ل ق ر آ ن وفي س و ر ة ا ل أ ح ز ا ب من ا ل آ ي ة 28 إ ن ي ه و ع ي ن الى الايه ا ر ب ع ل ا ث ي ن يقول الله تبارك وتعالى أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم يا أ ي ه ا النبي غل أ ا ز و ا ج ك إ ن ك ن ت م تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالين و م ت ع ك ن واصرحكن سراحا جميلا و إ ن ك ن ت م تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ه ف إ ن الله أ ع ذ للمحسنات منكن أ ج ر ا عزيما يا نساء النبي من ي أ ت ي منكن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة يضاعف لها العذاب بعثين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يغلب منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أ ج ر ه ا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن ك أ ح د من النساء إ ن ا ت غ ي ت ن فلا تخضعن بالقوم ويتمع الذي في غلبه المرض و غ ن غولا معروفا وغرن َََْ في ِ بيوتكن َُُِِّ ولا ََ تبردن ََََّ تبرج َََّ ا ل ْ ج َ ا ه ِ ل ِ ي َّ ة ِ الاولى ْ أ َ واغن َ أ َ ا ل ص َّ ل َ ا ة َ و َ ا ت ي ن َ الزكاه واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليجب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم ت ط ِ ي ر ا واذكرن ما يتلى في ب َ و ت ك ن من ايات الله و ا َ ح ك م ه ان الله ك ا ِ ل َ ي ُ ا خبيرا الله س ر ح ا ن وتعالى في هذه الايات يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا أ ي ه ا النبي غل أ ز و ا ج ك إ ن كنتن تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن و أ ص ر ح ك ن ا ص ر ا ح ا جميلا وسبب نزول هذه الايه آ ي ة أ ز و ج الرسول صلى الله صلى ل ع وسلم اجتمعوا مع الرسول كانوا يطالبوه بان يحسن لهم مثلا ي ح ص ل لهم م ث ل التزين ايه بتاعت ح ي ا ة الدنيا من ملابس ودهب وشياء بتمضوها النساء و د ه ط ب ي ع ة النساء والرسول صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه ح ي ا ة الكفار حتى بعد ما جاءه الغنائم و ج ا ء ت اي ح ا ج ة ابدا متجه لبيته عشان ياخذ للنسوان الذهب وياخذ لهم ا ل ف ض ة وياخذ لهم ا ل ز ي ن ة بتاعت النساء لانه ل بيعملوه لأن هذا اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم النسوان طبعا ب ط ب ي ع ت ما بيظهروا أ ش ا ء د اتفحوا ل اشياء بتالبوره بالنفقة ديه أبو التف ق رضي الله ن حول ض ر ب ا معروف لأبو دكر الرسول ل هو العائشة الله كمان عنه عمر عنه ولذلك عمر كمان أيضا الله عنه برضو رضي حفصة صلى الله عليه وسلم في الاجتماع سأله ديه ح ك ا ي ة ش ن و بطالبوه ل ه ع عملية م ل ي ة ب ب ا ل ن ف ق ة و ك ذ ا ف أ ب و بكر رضي ا ل ل ه ع ن ه الى امنا ع ا ئ ش ة ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه ا ي بالموضوع دا ويقولها ل ما تضايق الرسول وما تقادروا ب ا ل أ ش ي ا ء ا ل ما الما عنده أ ي ض ا عمر بن الخطاب رضي اتجه ل ل ه عنها إ ل ى ح ف ص ة وهكذا تمت ا ل ع م ل ي ة وتنازل النساء من هذه ا ل ع م ل ي ة ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع على هذا الاجتماع مع الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن ز ل له ا ل و ح د قال ل ي أ ي ه ا النبي غل ل أ ز و ا ج ك إ ن ك ن ت م تردن ي ا ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن و أ ص ر ح ك ن سراحا جميلا إ ذ ا كانتن ن رغبتكم ر غ ب ة ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل ز ي ن ة بتاعتها ا ل ع م ل ي ة ب س ي ط ة أ ن ا أ ط ل ب ك م و أ ص ر ح ك م ص ر ا ح جميل جدا ت ك و س ا ل م ت ع ة بتحت ا ل ح ي ا ة الدنيا و إ ن ك ن ت م تردن ي الله ا ورسوله والدار ا ل آ خ ر ة ف إ ن الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما الدوم حق الاختيار ان تختار الله والرسول وتعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل ع ي ش ة أ و الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبكم ويسرحكم ب ع د كده سرح ا جميل وتمشي د تكوس زينه الحياه الدنيا هذه الايات لابد الناس يطلع منها بين ف ي ة ا ل ع م ل ي ة ع م ل ي ة زينه ة بتاعة ح ي ا ة الدنيا بس واما اختيار الله والرسول صلى الله عليه وسلم فما في شك ان ا ل ز ي ن ة في ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل ا ت ج ا ء للزينه في ا ل ح ي ا ة الدنيا بلفت النظر كثير جدا من ايه من عمل ا ل ا خ ر ة يعني الناس حستجد كل البيوتات الناس مشغولين في ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا من ماكل ومشرب و م ل ز ا ت ولبس ا ل واشياء فاخره واشياء زيبيه ة و ل ا ي ايه عن حياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا ا ه م عن عن ولذلك ايضا يكون فيها بالنسبه, بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم عمل خاص يعني الزينه في الحياه الدنيا ما ممنوعه والزينه في الحياه الدنيا ما محرمه كانت ب ي ض عاديه حتى وان الاكل ما يتواجد فيها بعد مرات يجي الرسول صلى الله عليه وسلم خاش البيت يسال في اكل ولا اكل ما في يقول اللهم اني صايم يخون هكذا كان حياه الرسول صلى الله عليه وسلم داعش ان يكون فيه نموذج الناس ايضا بعد كذا الله سبحانه وتعالى خاطب النساء مباشره بعد الايه ديه ربنا قالول يا نساء النبي بعد ما قيل انهم ي ع ي ش مع الرسول صلى الله عليه وسلم و ي ح ب ا ل ل ه والرسول ربنا قالول يا نساء النبي من ي أ ت ي من كل ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا اي و ح د ة فيكم بعد ا ل م ك ا ن ا ل و س ط ة تبيه انها أ ص ب ح ت ز و ج ة للرسول صلى الله عليه وسلم و أ ز و ا ج الرسول رضون سبحانه ت عينهم ا ل ى ع أ م ه ا ت للمؤمنين و لذلك يسمون أ م ه ا ت المؤمنين مكانه كبيره جدا بعد ك ذ ا قال لهم إ ذ ا أ ي و ح د ة فيكم ارتكبت ف ا ح ش ة م ب ي ن ة العذاب سيكون مضاعف لها اثنين ومن ي غ ل ك منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أ ج ر ه ا مرتين ل أ ن ه مكان ب د ت ك ب ي ر ب ا ل ن س ب ة ل ك م ولذلك إ ذ ا الواحده ارتكبت اي خطا العذاب حيكون ب ا ل ن س ب ة لها مضاعف و إ ذ ا عملت أ ي عمل صالح أ ي ض ا ك م ا ن ا ل أ ج ر ب ا ل ن س ب ة لها يضاعف فربنا سبحانه وتعالى خاطبهم مباشره ة بفاحشة مبينة يا النبي من يأتي يضاعف نساء من من كل ا العذاب ضعفين ومن يغلط ن منكن لله ورسوله وتعمل صالحا موته اجرها مرتين ايضا كتاب ثاني مباشر ربنا قال له يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان ابتغيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في غلبه مرض وغن غولا معروفا وغرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى واغنى ا ل ص ل ا ة واتينا ا ل ز ك ا ة واطعن الله ورسوله إ ن م ا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ا ما يتلى في بيوتكن من آ ي ا ت الله و ا ل ح ك م ة إ ن الله كان لطيفا خبيرا ن د ء نداء نساء النساء الثاني ربنا أيضا ناداه مباشر نداء مباشر يا نساء النبي احتغيتن المكان لستنك من إن أحد اتساعدكم تختلف عن النساء الثانيات المكانه بتاعتكم م ك ا ن ة ك ب ي ر ة عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم لستن كاحد من النساء لكن في شرط إ ن ابتغيتن اذا كان ا ت غ ي ط الله و آ م ن ت بالله إ ي م ا ن صحيح و اطعت الرسول طاعه صحيحه المكانه بتاعتكم ب م ك ا ن ة ك ب ي ر ة لكن م ش ر و ط ة بشنو بالتغوى ل أ ن ربنا سبحانه وتعالى ب ك ر م ا ل م ت غ ي ن أ ب د ا عمليه الحسب والنسب والقرد ب ا ل ن س ب ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشد ا ل ق ض ي ة القضيه ة قضية ا ل ت وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أ ه ل كلهم أ غ ر ب ا ء ه كلهم وحتى ف ا ط م ة بنت محمد يقول سليني من مالي ما شئت اعملي إ ن ي لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا يعني ما في ا ل صله حسب عشان أ ن ت ز و ج ة النبي مكان خاص يعمل لك ر ع ا ي ة خ ا ص ة أ ب د ا ا ل م ش ك ل ة بتاعتك التغوى وربنا سبحانه وتعالى ضرب ا ل أ م ث ا ل عشان الناس يكونوا مع على بينه فخانتاهما فلم خ ا ا ا ن ت ه م ف ي غ ن ي عنهما من الله شيئا وغيل د خ ل ا ل ن ا ر مع الداخلين ذ ي ن نسوان أ ن ب ي ا ء نبي الله نوح ونبي الله يلوط أ ن ب ي ا ء و رسل ونبي الله ي نوح معروف من اولي العزم ومن اولي العزم ومن ل ثم عاش في الدعوه ن ا ت ا النار في, في معينهم س أنبياء السبب ع د م ا ل ل ط ا ع ة ل ه و ع د م الطاعة ل الطاع ل ر س و ل ي ع ع ر و ا اللي فداء ش ن كده ر سنه ا يقول ل بعد كده يقول لهم يقول فلا تخضعن بالقول خضوع ب ا ل ف و ل م ع ن ا ه ا ا ل غ و ل ل ا ل ي ن في غلبه ي ر ض قران ع قبل ن الف واربعمائه مرض قرآن قبل سنه يخاطب ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل ك ي ف ي ة ل أ ن اتصال الرجل مع ا ل م ر أ ة و م خ ا ط ب ة المراه باللين والكلام والمكسر ده يسوق لاي إ ن س ا ن مريض بسوقه يسوق الى فساد كبير جدا عشان ك د ه ربنا يقول لهم فلا تخضعن ا بالغول فيطمع الذي في غلبه مرض وغولن ا غولا معروفا الغول المعروف معروف إ ن ه كلام حاد وكلام واضح ما فيه لين ولافه د غ ر ا ن وبعد ك د ه يقول لهم وغرنا في بيوتكن ا ده عشان الناس ي أ خ ذ و ا منه نموذج ده لهم هات المؤمنين و ا ل م ر أ ه اصبح مكان البيت المراه ابدا ربنا سبحانه وتعالى ما خلق النساء عشان العمل اما دي ل ج ا ه ل ي ه جات مررت النساء بهذه الكيفيه للعمل اصبح الان الجاهليه ما وصلت طول من الاطوار الراجل يشتغل والمراه تشتغل الرجل هو المسؤول من ان يقوم بواجب ا ل م ع ي ش ة وربنا قال الرجال غوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما ا ن ف ق و ا من امواله الرجل التكوين بتاعه ا ل خ ل ق ة بتاعته عشان يمشي يكسر الحجر يبتع الحطب يمشي يعمل ويجيب والمراه مكان البيت النساء مكانهم البيت وغرنا في بيوتكن ا مكانكم البيت د ه مكان اي مراه م ؤ م ن ة بالله مكان البيت و إ ل ا المراه ما تعمل إ ل ا إ ذ ا ج ا ء في ضروره ة ما ع ل ي إ ذ ا جاءت الضروره تخرج ل ل ع م ل دي ضروره تخرج ل ل ع م ل أ م ا بخلاف كذا النساء مكانه البيت وربنا سبحانه تعالى يقول ه من آ ي ا ت ه أ ن خلغ لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا لتسكنوا إ ل ي ه ا مش ه ن ي تشتغل وانت تشتغل راجل اشتغل ولا تشتغل بمن عادات ا ل ج ا ه ل ي ة ولذلك ربنا سبحانه تعالى يبين إ ن ه حتى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يقول لا وغرنا في بيتكن ولا ت ب ر ج ن تبرج ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى التبرج معروف تخرج ا ل م ر ا ك ا عاليه والتبرج ا ل آ ن إ ذ ا عايز تشوفوه ده كمان تبرج الجاهليه الحديثه لكن تبرج الجاهليه الاولى كان ا ل م ر أ ه اكثر ما تعمل بتكشف شويه من ا ل ر ج ب ب ت ا ع ت ه هنا اما ح س ى الان ا ل م ر أ ه تمر ك ا س ي ة عاليه من من س ف هذا ل بيته ر عندنا إذا عايز مدرسة ش التبرج والمعنى الصحيح بس للمدرسة ه ا تبرج الجاهليه ت ع ت الغرنا العشرين أ م ا تبرج ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى كان تبرج بسيط جدا و ك أ ن الناس ب يلدو لجهنم الناس يبلغ اولاد لجهنم بعد كذا الحاصل, الحاصل مش تبرج ت م ر ج من بيته ا م ت ع ط ر ة ومتريحه وكاشف ر ا س ة و م ا ر ق ة ك أ ن ه ا ماشيه عروس مش ل د ر ا س ة ولذلك دوام صفات المؤمنين ولا تدرين تبرج ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى و أ غ ن ا ا ل ص ل ا ة واتينا ا ل ز ك ا ة واطعنا الله ورسوله ده مهمة النساء البيت سكون في اغامر ا ل ص ل ا ة ايتاء الزكاه طاعه لله طاعه للرسول ده النظام كده بتاع النساء أ ب د ا النساء نظامه مش العمل والشغل معليش ا ل م ل ة ممكن تقرا وممكن تتعلم لكن في حدود إ ن ه ا تقرا وتتعلم دينه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريض على كل مسلم ومسلم علم بنتك ا ع ل م لحد ما تعرف تقرا وتكتب عشان تقدر تقرا ا ل ق ر آ ن وتقدر تقرا ا ل أ ح ا د ي ث وتقدر تعرف الدين بتاع م ع ر ف ة ح ق ي ق ي ة عشان تعمل لها وغايه من النار يا ايها الذين امنوا غوى انفسكم واهليكم نارا وغوثها الناس و ا ل ح ج ا ر ة عليها ملائكه ا ق ر ا ض ش ب ا د لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد كده يقول النساء النبي واغمنا ا ل ص ل ا ة و أ ت ي ن ا ا ل ز ك ا ة واطعنا الله ورسوله إ ن م ا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت ويذكركم تطهيره بهذه التعليمات انكم تكونوا في بيوتكم وتصلوا وتزكوا و ت ع م ل ا ل ع م ل ده كله ل ي ث ب عنكم الرجس عشان يشير منكم كل ا ل أ ش ي ا ء د ي ويظهركم ي تظهيره وبعد كده ربنا يقول لهم اذكرنا ما يطلع في بيوتكن البيوت بتاعكم بينزل فيها الوحي يجي فيها ا ل ق ر آ ن وتجي فيها ا ل س ن ة واذكرنا ما يطلع في بيوتكن من آ ي ا ت الله و ا ل ح ك م ة إ ن الله كان لطيفا خبيرا و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة ا ل أ ح ز ا ب ا ل آ ي ة تسع ة وخمسين يا أ ي ه ا النبي غل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أ د ن ى ان يعرفن فلا ي ع ي الآية الصورة اللي هي صورة الأحزاب نفس صورة هي ه ذ ا النداء أ ي ا الرسول صلى الله جل عليه وسلم. ودائماً التعليمات ن في, في ا ل أ ز وكان ا ج و ب ن ت ك و س ايضا ء ا ل م م ؤ ن ن يدمين عليهن من بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يوزينا وكان ي ذلك فلا جذاب أ في صدر ا ل إ س ل ا م كان الصعاليق يجوا مريضين بالليل لما ي ج و خارجين النساء ب يعملوا م ع ه م معاملات ايه يقابلوهم ويعملوا م ع ه م أ ع م ا ل س ي ئ ة فربنا سبحانه وتعالى أ ر ا د أ ن يكون في تمييز بين الظاهرات أ و بين الفاسدات وبين المؤمنات ولذلك ربنا ي ك ل ا ل ر س و ل أ ع م ل تمييز يا أ ي ه ا النبي قل ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين يعمل و ايه إ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أ د ن ى أن ن ي ع ر ف ا ف ل ان ي ي ز ا ا هذه ل ل ت ع ي م ا ت ب ا ر ك الله ف ي يفتكروا ك م ما ن التعليمات جات دي فلا ي صدر ا د ع و و ة ل ق ض ي ة بتحت الايبي شطبت الآيبين الآيب ش غ ا ل إلى ة ي و م الغيامة ا ل ب ن س س ب ة لكل إ ن ا ن مؤمن بالله. ليه؟ أنا متأكد الآن متأكد أمري جمهوري بالله ليه لو صدر وقالوا أ ي رجل يلبس م ر ت ه طويل و أ ي رجل يلبس بطه طويل التعليمات ب ب ك ر ة بص ا ل ل ي ل ة دي الناس ا س ه ر ة ع ن بكره يلبس نسوانهم طويل و بناتهم طويل تعليمات تصدر من بس من ر أ س ه ا ل ج م ه و ر ي ة لكن بتعليمات جات من فاطر السماوات و ا ل أ ر ض ينفذوها المؤمنين تعليمات جات باللبس م ع ن ا ه تفصيل خاص يا أ ي ه ا النبي غ ل أ ز و ا ج ك وبناتك و نساء المؤمنين ل م ا نزلت ا ل آ ي ة دي لان ك ع ن د ه اي ب ة واحدة جسيرة لصغتها مدى ع عملت الثاني جلابية طويلة ي م من ي عليهن ن بهن ن جلاب ذلك د ان يعرفنا فلا يؤزين لان ليه؟ لأنه اي مرأ فلا تمرق من بيته لابسه لبس طويل حشمه المدى دي م ع ر و ف ة م ؤ م ن ة ولذلك اي ص ع د و ب ما يمشي عليها لكن المدى ر بتجي م ا ر ق ة من بيته م ت ب ر ج ة ك ا س ي ة ع ا ر ي ة ك ا ش ف راسه و ك ا ش ف سبرها و م ا ر ق ة م ت ب ر ج ة معناها دي صعلوبه هي ك أ ن ه ا تشير الى الناس عشان ش ي غ لانك و ه أما المرأة م ل ؤ ة متغطية تمرق وتمشي الطريق أي الآية دي إنسان مؤمن لما رفضت يكون س ه ليه؟ لعذاب لأنك إنت ر ف تعليمات جات من ف ا ط ر السماوات و ا ل أ ر ض خ ا ص ة باللبس اللبس دي ما يفتكره الناس عن ا ل آ ي ة دي ما لها ق ي م ة تلبس ملك أ و ما تلبس ملك أ ب د ا يا أ خ ي طالما ربنا سبحانه انت مؤمن تلتزم اما اذا ما م ؤ م ن اذا انت مشرك او منافق او ما مهتم لعرضك اعمل زي ما عايز علي كيفك انت لكن اذا انت رجل مؤمن صحيح لا يمكن ابدا مرتك ولا بيبتك تمر من البيت و إ ل ا لبس لبس طويل حتى ا لو ل ل ب س يعارض لبس ا ل م د ر س ة خ ل ي ه ي ع ا ر ض لبس المدرسه ا خلي ه يرفيدوها من ا ل م د ر س ة وخصوصا بعد, بعد تطبيق شرع الله كان مفروض ا ل ع م ل ي ت تطبق ليه لان هذه من اهم الاشياء لان الموضوع دا ب ي وراء وفيه اشياء ك ث ي ر ة جدا يجهلها الناس غلى ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ي د ن ي ن عليهن من جلابيبهن ربنا قال لذلك ادنى ان باللبس يعرفن مثلا بتعرف رجل السرطة علمه ع ي إذا إذا محرماتك ما تشوف رجل الشرطة من هناك لابس طوال أنت أول من منه منه بتشتغل تشوف تزوغ تزوغ لبس رجل ليه في رسمي ل أ ن ه بالزي بتاعه ده ت ع ا ر ف ر ج ل بياخدها ا ي م ا ا ل م ر أ ة ا ل م ؤ م ن ة أ ي صعلوبه لما يشوفها ل ا ب س اللذيذه ي ز و د منها ل أ ن ه عندها لبس خاص وعندها هيئه خ ا ص ة تخوف أ ي إ ن س ا ن منحرف يستحيل ا ل إ ن س ا ن م ن ح ر ف يمشي ل ا م ر أ ة م ؤ م ن ة يستحيل لكن يمشي ل ا م ر أ ة ص ع ل و ب ة ف إ ذ ا أ ي إ ن س ا ن ما ع ا ي يلبس مرته طويل وكانه ذا تعرض ا ل م ر أ ة بتاعته ل ل ل ص عرض ل ة ع انها إ تكون ص ع ل و ب ة عرض ا لان الصعاليك ي ت ل م و ل من كل جهات و ا ل م ر أ ء اذا خرجت من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تخرج كيف قال تخرج ت ف ل ة ت ف ل ة معناها الا ما تخرج م ت ع ط ر ة ومتريحه ولا فربنا سبحانه وتعالى يبين بإن أي مؤمنة لابد ان أ ي مريء م ؤ م ن ة لابد أ ن تخرج بهذه ا ل ك ي ف ي ة و أ م ا إ ذ ا شفت أ ي مريء او أ ي ب ي ت خرجت من بيته ا م ت ب ر ج ة أ و ل شيء اعرف ان المريء أ ة ب و ه ا راجل ما مؤمن يا مشرك يا منافق هذا عنده معناها ما ما بالدين ملتزم مرأة مرقت دين أي يدل دلال ا و ض بعد ل راجل ما ي كذا ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا أ ي ض ا في س و ر ة النور يقول الله تبارك وتعالى غل المؤمنين يغضوا من أ ب ص ا ر ه م ويحفظوا فروجهم وغل المؤمنات يغضبن من أ ب ص ا ر ه ن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إ ل ا ما ظهر منه هذه ا ل آ ي ا ت أ ي ض ا تبين إ ن ب ا ل ن س ب ة لكل إ ن س ا ن مؤمن أ ي إ ن س ا ن مؤمن ا ل إ س ل ا م ما يسمح لك تعاي ب أ ي م ر أ ة في الطريق ما يسمح لك ق ل ل م ؤ م ن ي ن ي غ ض و ا من أ ب ص ا ر ه م الغض من البصر معنا إ ذ ا شفت هيئه تاعت مراعي انت لا ا ل م ع ا ي ن ة ا ل أ و ل ى دي مسموح لك ا ل م ع ا ي ن ة ا ل ث ا ن ي ة ما مسموح لك أ ب د ا ا ل م ع ا ي ن ة ا ل ث ا ن ي ة دي طوالي تغض البصر ليه ولان ربنا سبحانه تعالى يعلم علم اليقين ان هذا البصر اذا تماديت فيه وتديت تعاين ب يسوقك إ ل ى الزنا عشان كدا ربنا قال غل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وبعد يقول وغل كده المؤمنات إذا فيها مؤمنة كمان إذا يعرف النساء من يلتغوا مع الرجال النتيجه ة بحاجة بتكون كيف حاجة معروفة. عشان معروفة ربوني سبحانه تكون ا وغاية ى يعمل يعمل خير ا ي ي مرة ع القضية كيف او أي رجل ب المعاني بتسوء الى اشياء ك ث ي ر ة جدا وربنا سبحانه تعالى يقول يعلم خ ا ئ ن ة الاعين وما تخفي الصدور عشان كده ربنا سبحانه تعالى المؤمنين يغضوا ابصارهم كده يقول غل من ويحفظوا وغل ويحفظوا يغضبن فروجهم فروجين الظاهرة زي ما جاينا في الحديث اللي هو الكف والوجه و إ ن كان بعضا من ا ل ع ل م ا ب ر ض و غالوا الوجه ذاته من الدين ا ل ح د ه تخفى لانه برضه ي يعرض الى فساد كذا بكثره المعاين و كذا وهكذا يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الايات آ ي ت وأسأل الله أن ي ي ن و إ ك م صراطه الحمد ولم ع على ا ل يقول وليضربن ى بقبورهن جوبهن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 وليضربن ا بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون بعد كده الله سبحانه يبين أشياء تانية بربعة في اللبس قال على جيوبهن والخمار معناه إن طرحة ولذلك تجد كثير من النساء الفاجرات أ و ل ما ع ا ي ز ة تهيج الريال تكشف صدرها عشان تبين السبيب بتاعه وهكذا عشان كذا قال الله سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمره يضربن معناه فيه في, إيه في الحس على إيه تغطي وليضربن على جيوبهن ولا يدين إنها بخمرهن زينتهن إلا لبأولدهن طبعا هو لها بلاغة البعض الحس على على ولا إلا الزوج المرة الزين طبعا ما التاعات والسماحة مصنح التاعات تبين لزوجها أ و المذكورين بعد طوال المحرمين الزوج أ ب و الزوج العم الخال المحرمين عليها كلهم لابد بي ما في مانع إ ذ ا شافوا ا ل ز ي ن ة بتاعتها لكن غير المحرمين عليها ا ل إ س ل ا م ما يسمح أ ب د ا ما يسمح الزينه بتاعت المريض تشوف أ ي ح ا ج ة ا ل ح ا ج ة ا ل م ؤ س ف ة حق بعد شرع الله حكم الله ا ل آ ن ت ع ا ل إ ذ ا عزيز انت شوف ا ل ز ي ن ة بتاعت النساء امشي لفه على المكاتب يشوف الحاجة المؤسفة إنه أي واحدة تجي إنه أي مش م ت ب ر ج ة ت ج ي ك ا س ي ة ع ا ل ي ة وبعد ك د ه ض ر ب ة بين المناكير و ا ل م س ل ح ة كيف عشان ت خ ت ل ط مع الرجال و ك أ ن ه ما في رجال و ك أ ن ه ما في مؤمنين في المكاتب دي ع م ل ي ة ف ظ ي ع ة وخصوصا هناك يعني ا ل ح ا ج ة ا ل م ؤ س ف ة ان ه العمليه بتشوفها في اعلى مستوى, في أعلى مستوى في ا ل د و ل ة معناه تجي ت ل ق بنات م ت ب ر ج ا ت قعدات متصلات ش ق ع د ا ساكت ت م مع الرجال اتصال مباشر هي ق ع د ة ب ي ه ن ا الراجل م ق ا ب ل ة ب ي ه ن ا ا ل نسوان ب ي ه ن ا ورجال ب ي ه ن ا و ك أ ن ه ي د ع و للفساد و ا ل ع م ل ي ة دي كان المفروض بعد حكم الله سبحانه وتعالى ت ز ا ن نهائيا ت ز ا ن نهائيا حتى لو كان هؤلاء النسوه ما عندهم ا ل ح ا ج ة للعمل دا والله كان المفروض يرجعوا بيوتهم ودا كان افضل ل ه م ل ي ه ل أ ن عمليه زي ذ ي بتغطي الى جهنم حتى بس تموت وتمشي النار بعد الموت تمشي النار ل أ ن ه ذ ه م ل ع و ن ة مطروده من رحمة الله أشكال غريبة من ا ل ن رحمه ا ك الإغليمي و الله م س ؤ و الأول أمام ا مسؤول ل ل س ب ح اشكال ن لأن أصبح الآن ه وتعالى أصبح م مسؤولية مش س ؤ و ل ي ة ص غ ي ر ة م س ؤ و ل ي ة ك ب ي ر ة جدا يجب عليه أن يزيل كل في المكاتب ده بإزالة كل الفسادة النساء ده أن إ م ا نهائيا أ و ب ص و ر ة أ ح س ن من كده و أ ي منا تجي بهذه ا ل ك ي ف ي ة حقهم ش ما تدخل المكتب ب ح ق ه في الشارع ي م س ك و ا ويقضي ا ج ل د ه ل أ ن ك تجي ب ص و ر ة غ ر ي ب ة جدا والعمليه دي ب ا ل ن س ب ة لكم م ع ر و ف ة والمعارف ا يمشي تفرج يشوف يشوف الفساد في المكاتب فساد ما بعده فساد صراحة ا وأقول و ل ل الذي لا إله إلا السبب إله يجوز هو ده هو غد فساد ي عدم المطب زول لأن ربنا ب ب ح ا تعالى الذين طغوا ن ه يقول ل ل في、البلاد. ف أ ك ث ر و ا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إ ن ربك لبالمرصاد نساء مش متبريات نساء في منظر ر د ي منظر سيء اي واحد يشوف ا ل ع م ل ي ة دي م غ ا ب ل ة مش م غ ا ب ل ة ساكن م غ ا ب ل ة مع الرجال و ن س ا مع الرجال في المكاتب ولذلك فسد العمل بتاع ا ل د و ل ة السبب السبب هو ذا فساد ما ب ع د فساد و ك أ ن ه ا د ع و ة إ ل ى زنا والعياذ بالله ل أ ن أ ي إ ن س ا ن بهيئ ل ا م ا ل ا تلتغي مع ا ر ج ل معناها ي عليها م و ض ع الزنا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع رجل و إ م ر أ ة إ ل ا كانت شيطان ا ل ه م الا كان الشيطان إذن ا ش ي ط ي ن ك ل ه م م في ك ا ت ب الشيطان ح ك كل و م ة ل ه ا ا ي في ن مجتمع م ك ت ب الحكومة ل أ ه ا ج ت بتاع م ا ع ل ج ا والنساء فضيع جدا وفساد ما بمستوى لأننا فساد بعد من فضيع ه ذ ا ا ل م ن نتوجه ب ر إلى ح ا ك م الإغليم أن يزيل هذه الأشياء يزيل بأي أن هذه صور وهو أقلب ل هذا ا عارف م ل وهو ع هذا العمل م ع ر ف ة ت ا م ة لا بد أ ن يشير هذه ا ل أ ش ي ا ء والله سبحانه وتعالى ل م ن يبين هذه ا ل آ ي ا ت يبين إ ن الزينه ة ما ا م ف ر و ض تبدو الا للزوج أ و المحرمين عليهم وربنا سبحانه وتعالى أ ي ض ا يبين لنا في احاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم غالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما امرأة خرجت من بيتها تضرب برجلها في الأسواق رسول صلى عليه وسلم خرجت متبرجة تضرب أي متزينة في من بنى الله لزوجها في كل خ ط و ة تخطوها بيتا في النار أ ي مراه خرجت من بيته متزينه متعطله متلمعه وماشي في الشوارع والناس شموا ريحتها كل ما ترفع خ ط و ة خ ط ه ا ربنا سبحانه وتعالى يبني لزوجها بيت في النار في النار في جهنم ولذلك أ غ ل ب ي ة الرجال ح ي خ ش و ن النار ب ي ط ا ع ه ازواجهم يطيعون على الباطل بعدما يكون رجل مؤمن موحد جيد جدا ولذلك ي ج ع الحساب حساب مره يناديه لا تعالى اسمع كلام المرد اصلاعا لا امرني لا قال لا قال يربطوا فيها لن يقول تقول لم لي لي بي بجهنم يمشي تجي يجروني جهنم مرده يتمشي ند و الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايما ا أي م ر ا امرأة خرجت من بيتها م ت ب ر ج ة م ت ز ي ن ة تضرب ب ر د ه ا في الاسواق بنى الله لزوجها في كل خ ط و ة تخطوها بيتا في النار وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ي ا ك م والدخول على النساء فغال رجل من ا ل أ ن ص ا ر أ ف ر أ ي ت الحموى يا رسول الله غال الحمو رسول الموت دخول ع النساء ك ث يا ر من ل لأي ذو يدخل ن ا يغابل زوجاته س يسمح في بيته ودعمها ذو وده ده رسول ي وبعدين ب ة الحمو معناها أخو معناها الزوجة ا ل إ ل ل ا ما م يسمح أ خ يدخل ه الله ما يسمح ه أ ن الرسول ا صلى ل ل عليه وسلم في ا ل ح د ي يقول ث الحم الموت حتى حماها ما م س م ح ليه ولو ذ ل ك الاسلام جاي ش ا ن يطهر الناس مش عشان يلتقوا الناس مع الرجال ا ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم في حياته ما مد يد يسلم ع ل ى م ر أ ة أ ب د ا ويجب على كل إ ن س ا ن مخرج ي غ ز و ن ه م خ ر ج و و ر ا س ه أ ف ض ل مما يمد يد يسلم لمرء اجنبيه ليه ل أ ن ه ع م ل ي ج ا ل ت س و ي ا ء فيها فساد كبير جدا والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث حديث ه يجب الناس أ ن يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل ا ل ج ن ة دا يوس قال هو مد يوس يا رسول الله غال الذي لا يهتم لعرضه بنات يمر ب م ت ب ر ج ا ت م ش ا ت مع الرجال ودخلات مع الرجال وفرحان والله عندي كم ب ت ش غ ا ل ة شغاله ة ي ياخذ شغاله لجهنم اذا كان انت ا ص ب ا تفتكر بشغل بشغل ي س و ق ك الى النار و ا ل ع ي ا ز ة بالله بناتي شغالات بنات متصلات مع الرجال انت ديوس والرسول قال انت مدخل ا ل ج ن ة اي رجل يسمح لبناتي بهذه ا ل ك ي ف ي ة وبهذا الاتصال النراو في المكاتب والعمليه ز ي د ي ة معناه ا رجل ديوس والرسول صلى الله عليه وسلم قال ده ما يخش الجنة. قاله وما يا رسول الله. قال الديوس ما الجنة وما الديوس يا الله الذي لا رسول لعرضه ده يخش يهتم يشوف أو في حديث يقول نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسيهن ك أ س ن م ة البخت المايل لن يدخلن ا ل ج ن ة ولن ي ج د ن ريحها و إ ن ريحها لا يوجد من م س ي ر ة كذا وكذا نساء كاسيات عاريات إ ذ ا عايزين تشوفون مطلع الشارع بس و ا ح د ة م ا ر ج ه من بيت و ق ر ي ب ة أ ي م ا ة عايز تخرج من بيته يادوب د ا تستحم وتتلمع وبعدين تتمسح وتلبس أ ح س ن ثياب عندها و أ ح س ن نظام ل أ ن ه ا م ا ر ج ه الشارع م ا ر ج ه ليه م ا ر ج ه عشان تتبرد عشان يشوفوها ا لان ن س ل النساء ب ي ط ع ت ه م يحب و ا ا ل ز ي ن ة فعايزين ا ل ز ي ن ة دي يشوفها و النساء ع ا ي ز ة ت ص ه ر ا ل ز ي ن ة بتاعتها ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كاسيات عاريات مرضت من بيتها لعندها خمار لعندها ج ل ا ب ي ة ط و ي ل ة ت و ب قصير و ر ا ك ي ن طالعه بره ح ن ف ة بره ظ ا ه ر ة وبعدين التوب رامياه من البيت م ر ق ه راميه التوب عشان تكشف راسه ا ك ا ش ف صدرها كاشف اي ح ا ج ة مرضه في الشارع م ت ب ر ج ه كاسيات ع ا ر بعدين مائلات م م ي ل ا ت تتلفت يمين تتلفت شمال و ك أ ن ه ا ع ا ي ز ة واحد يشوفها هي ع ا ي ز ة الناس يشوفوها ب أ ي ص و ر ة من الصور ل أ ن ه ا م ا ر ق ة في ز ي ن ة ولذلك ع ا ي ز ة الناس يشوفوها مائلات من م ي ل ا ت ت ل ف يمين ت ل ف شمال تتنبت جوه الناس على رؤوسهن ك أ س ن م ة البخت ا ل م ا ئ ل أ س ن م ة البخت معناه السلام بتاع ا ل إ ب ل كل و ا ح د ة ع م ل ه ت س ر ي ح ة على اليمين و و ا ح د ة ت س ر ي ح ة على الشمال و ا ل و ا ح د ة ب ي س ت ر ح ب ي ت ه ا تمريقه من البيت ك ا س ي ة ع ا ل ي ة ماشى ا ل م د ر س ة بماشى جهنم ما ماشى مدرسه وقد يجوز هناك كمان ليعلمه رجل مين اللي قال ليك رجل ا س م ح له يعلم ليه, ليه وبيته يقابله بيان مين اللي قال كده ده كله ب ا ل م د ن ي ة الناس بالمدنيه نسوا الدين ونسوا الله سبحانه وتعالى كما قال تبارك وتعالى نسوا الله ف أ ن س ا ه م أ ن ف س ه م أ و ل ئ ك هم الفاسقون نسوا دين الله نسوا تشريع الله ولذلك خرجوا بناتهم خارجات بهذه ا ل ك ي ف ي ة أ م ش ي شوف البنات ماشات السنه العالي ده مش سنه عالي والله ده انحطاط والله الذي لا اله الا هو د ا ما هو الا دعوه الى جهنم والعياذ بالله ولذلك مارده متسرحه متبرجه وماشيه وبعد كدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ر ؤ و س ه ن ك أ ث م ه البخت المائي لا يدخلن ا ل ج ن ة ولا يشملن ن ن ا ريحتها يا إذا أخي ابنتك بتاخدش ما ج ة ولا بتشمن ريحته الجنة, الجنة. د لن يدخلنا ا ل ج ن ة ولنا المشروع ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة تشم من مسيرتك ذ ا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم عندما ي خ ا ط ب ن بهذا الحديث مش من عنده الحديث الذي ينزل للرسول صلى الله عليه وسلم من السما ء والله سبحانه وتعالى يقول والنجم إ ذ ا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطغ عن الهوى إ ن هو إ ل ا وحي يوحى ف أ ي مد خرجت بهذه ا ل ك ي ف ي ة مصيره ل ى ا ن م ص ي ر معناه الى النار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعد ف ت ن ة أ ش د من النساء ودي كانت ف ت ن ة بني إ س ر ا ئ ي ل و ا ل آ ن افتتن بها نحن وهذه ا ل ف ت ن ة إ ذ ا ما وقفت ع ن حدها والله حتعرض أ ي أ ب و لجهنم تعرض أ ي صاحب أ س ر ه لجهنم ى ل أ ن ه ما يقدر يتحكم في البيت ل أ ن الفساد أ ص ب ح فساد عام الناس كلهم عايشين في هذا الفساد و ه م ا ك أ ن ه ما في اهتمام تخرج م ر ت م ت ب ر ج ة تخرج ب ي ت م ت ب ر ج ه وما عنده غ ر ض وده كله باسم ا ل م د ن ي ة واسم العمل أ و ل ا ً ض ا ر ك الله فيكم النساء ربنا سبحانه وتعالى ما خلقهم للعمل خلقهم لعمل معين ولنظام معين فكل واحد يراعي هذا الجانب عشان ما ندخل في التوحيد إ ن ن ا في التوحيد صحيح ناجحين في التوحيد لكن ت و ح ي د بدون عمل ف ا ئ د ة إ ي ه ت و ح ي د بدون عمل يعرضك لجهنم والخطاب ده كله جت ل ا ي ا ت ض ب ر خ ط ب ه ا ل م ؤ ن ي ن يعني ربنا ماذا لانه خ ل م ش ر ك ي يلبسوا ب ن ت م المنافغين ولا خاطب المنافغين ربنا يقول للرسول يا ايها النبي قل ل أ ز و ا ج ك ونساء المؤمنين يدمين عليهن من جلابيبهن ذلك أ د ن ى ان يعرفن فلا ي ن بنات ا ل م ؤ م ن ي ن ويكون في ت م ي ي بين, نساء المؤمنين, وبنات المؤمنين, ويكون في بين نساء المؤمنين بين ز نساء نساء ا ل م ش ر ك ي ن و ن ن س ا ا ا ء ل م ف ي ن ل ا ب د يهديني أن أسأل أن يكون أسأل الله أن وإياكم كذا الله صلاة ا س م ت ق ي م و أ ن يرني و إ ي ا ك م الحق حقا و يرزقنا اتباعه و يرين الباطل باطلا و يرزقنا ا ج ت ن ا ب ا إ ن ه تعالى سميع مجيب اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من كل خير س أ ل ك منه نبيك محمد صلى الله عليه و سلم و نعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه و سلم اللهم لا تدع لنا في مغامنا هذا زنبا إلا غفرت و لا جاهلا إلا علمت و لا مبتلا إلا عافيت و لا مريضا إلا شفيت و لا ح ا ج ة من ح و ا ئ ج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 وعلى ازواجه وامهات المؤمنين وال بيته ومن دعا بدعوته إ ل ى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أوله وأستغفر ولكن لهذا الله العظيم لي